شو مي يا وادي شفت الحلي وارك بتانسي تكسي بس... تكسي بس... ومنها راحت قد خليسي والحب ميش... ميش... قاليها حلوي ماسي ماسي ميش... صدت وقالت بو ناسي آه... رو رو بابي قلت فرق لها بطورا آه... را را في شقها دا معاها آه... بابا يدلو ياسو كالي ميرا هاو هاو دو يدو بابي ابو هراجا داي المارك لابس فاني واحد على خدود مفتوحه زي تطير الصما و على الحدود مفتوحه زي تطير الصما و واحده مسلوخه والدنيا زي الحواوي وي وي شنبته شنبته شنبته شنبته شنبته الفلون. الواحد يقدر يلعبهم ويدخل الجود وسألني بصوت بصوت بصعران طلباتك ايه ايه يا خفيف قلت له عاشق عاشق والهان والشق يا لطيف يا لطيف يا لطيف وانا طالب ما بمكبول شيء لا فنني ويا بيشوفني قلبي تعرفني ويا حلوه يشوفني قلت له سدني يا طن انسى من نفسك والبر قلت له سدني يا طن الفاق من نفسك والبر ايه اكس بتاع قلبك شانك راحي طرحاني بسي ونحب بقاليا حلوي ماسي صلاة مكوية حالة مناسي را روح اللي مفوق باقي قلبي بريق لياتا وراها في شحلها انتبعها وليه انطابا هبيستناها تلو يا سوكا لي ميرا هاو دو يو دو بص الحت الدم بصة ونسعى الألم وتوصة بس الحت في بصة تنفش وترسموا سبع مقلوبة وحواتبو تناضشوا وترسموا سبع وراك نفرجل طرابيز صوت مطروح قال يا عزيزه ابن برجل الطرابيزه بصوت مطروح قال يا عزيزه يا بنتي يا سينا لا مش ايه يا بنتي بجل الصمبلي يحلي ورحي وحلولي هذه الفر بجل الصمبلي والدار في راسي ودراعي بالفرسي بطل ورط طاعي والدار في راسي ودراعي بالفرسي بطل ورط طاعي قرّاج الحصل له هوسة ولا بينك سف والنفس عملت له لوسة ولا لوسة على جرس من يوماً بلطنا مع سوء من يوماً باتنا مع سوء برم برم برم برم برم برم ااا برم برم برم برم برم برم ااا بص شوف مين يا وادي بص شوف مين يا وادي شفت الحيل ورا كبت تنسي بكوينا راحت تداني بس screw up the money. Shut the hell up and don't mess with me. Mess with me. Mess with me. Mess with me. Mess